لما الجمال يوصل القمة مدى ويلمس طرف ثابك اعترف إنه انت لولا الكمال ما ينسك إلا لله كانت تجهص ثابك يا صدرة المنتهى لما الرجولة توصل القمة مداها تلبس طرف ثوبك تعترس إنها انتهت حتى البطولة أنت نجمة في سماء نجمة زين دروبك في كل خصال تجمعك والورد لم وراجة كف كف عبيرة والعطر يحكي لرفاجة صاغ تهغيرة والنساء A felmasz alatt a يحكي لرفاك صابطا غيرا وين لما اهتدى غسى الجنوبة وابتدى ياخد شاك الماسة على تاشي الامير